الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفتعر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلواها فاصبروا أَوْ لا تصبروا سواء عليكم إِنَّمَا تجزون ما كنتم تعملون إِنَّ المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا غنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بعور النعي والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء كأس برهي وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا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 فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إِنَّا كنا من قبل ندعوه إِنَّهُ هو البر الرَّحِيمُ فذكر بما أنت بِنِعْمَةِ ربك بكاهن ولا مجنون يقولون شاعرن نتربص به ريبا المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون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 بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان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 فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كثفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب